لَْ تَرَ إِلَ الذي حَ جَِبَرَهمَ فِي رَبّهِأَنْ آتَهُ اللهَّهُمُلْك إذ قالَالَ إبْهِي مُ رَبّ ال الذي يُحيي وَيُميتُ قالَا أَن أُحيي وَؤمِيد قَالَ إبَرَاهِي مُفَإِن اللهَّ يَأتيِي بِالشَّمْمسِ مِن الْ المَشِقِ فَأتِ بهِهَا منِنَ وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ